بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم رب العالمين هذا بحث قوام وشيات كتبة قال أهل بحث سكرين قال واقص سكرين أباد منو متقي كذا سبعة آيات نار رب العالمين قلت إن المتقين في مقام أمين قلت منو بد المتقين بد خديتيرس بد دنيا دا ما بين خو جناحه ما بين خو عذاب رب العالمين بخو بردك دنا وبرجان الدنا كبيت بارسن خي بارسن الجناح دناه تعذب دنا رجقيامتها أفا ينافجك خوج دا وأهند خوش رب العالمين وموجودين كاملو بد متاقين ناف دبن اكل واخوشياء ابيا لا يذوقون فيها الموتى مرنية ناف بحشدة يعني طامناكنت بحشدة ناف مرنية وطامكرنا مرنية ناف يعني شجرة مرنية لا يذوقون فيها الموتى البتتة شجرة مرنية ناف بحشدة فباش اكل خوشياء ابي العالمين بدات اهلي بحشدة چونکی دنیا یلا همو گاو به اوچته ژیناما او خوشیاما پینداد مرنه مروف دې هر خپیش اخیتو مال خود زول کتو خان یگه خوش به خچیکتو سیارک خوشو وظیفه خوژ پیدا کَت نیمای وخت یی ک مروف مریام مروف مریام هرڅه کلیت او خوشی همو دې دهن همو دې چند ونم به دې چې واما فزرا اف خوشی هموت چلیت بنو تامو نامینی بيئامبل صلى الله عليه وسلم يقول يا ما اكثروا من ذكر هادم اللذات لذات لذاو, لذاو خوشي فاش انا هم مرين شذكر حرفي ندناي دنيا خوشيه دنيا همو باه يا شيلي اب مرني اما رجا قيامته بحشد لا يدرقون فيها الموتى كمرا تدانيه بيئامبل صلى الله عليه وسلم حديثه كذا بيجي جس واخترب العالمين أهله بحشته برنات بحشته، ولي جهنم جبرنا جهنم هذا، دي جهنم سر مرئينا صار شكلها برانكيسبي، لأن ما بينه بحشته وجنمته، ودي إيه جاسكت، دبشت يا أهل الجنة دي، دبشت قالي أهله بحشته، ديسار إن كان أهله بحشته، ودي صح كأنه، دبشت إيه هم ناسن بسیبی برانه سفید، بیشتر کسان دوستن بالای مناسی، بیشتر افکیه دوستن آب مردن، و رب العالمین روزخدمت د مردن، بو جسمه کی چیکه؟ بوی این جسمه برانه سفید. و بیشتر این یه گاز که آله اهل الناری، گلی اهلی جهنمی و اهلی آجری، اول جسارت خوب الان کن. دو بیشتر هم سفید ناسن، بسیبی بين بالي ام ناسن عبرناه بيستينغي دي ديفي في براني فا كوجن عمرني فا كوجا ودي جاسكاس ملائكه ادجاسك يا اهل الجنه خلود فلا موتا ويا اهل النار خلود فلا موتا بيج جالي اهني بحشتي هند نجامك هتا هتا بدنا بحش داب نافا خوشي داب مرنو موات ندرنا بحش دانيه ويا اهل النار وقال لي اهل جهنم هون جديش ناخ اقري جهنمي دال ودناخ اقري جهنمي دبن هاته هتناف عفي عذاب دبن هات ندار ناخ جهنمي د 100 وخلاص بينا جهنمي ذهب نا في جهنمي داب يا منبر بجس الله عليه وسلم فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم اهلي بحثت ايش ذي كيف واحد دي مرن بهشابه وهاته واكش ذاكشس وغوتي هند النامر ايشوا اهلي بحش لي كيف واهت كيف وادي زور بيت وخوشي وادي زور تربيت ويزداد اهل النار اهل النار حزنا الى حزنهم واهلي جهنمش ايش ذا عاجزي واه زور تربيت چونك هند عايش بهيبن بزان كابد النا في عذابه دا بنو ناوي نخوشي دا بن هتا هتا ايش دار بالعالمي غوتي لا يذوقون فيها الموت نا بحشت دا مرنية. بوبو أهل الجهنم ينقطي، شو كي أبو أهل الجهنم عذابه، وهمو عذابه المرنية خوشت را. هر جورك عذاب أبو أهل الجهنم يا المرنية خوشت را، بهند بحسين ديناك ديا. أما أبو أهل بحشتها ففضله، وهذا نعمة رب العالمين قال كات. كات بيشتى، وكدناه ضا خوشي دابن، ومزجينيا قد يجبن جو جل أهل بحشتها مرنته دانية ونا مرنه دا. إلا الموتة الأولى. يعني سوى الموتة الأولى، إلا يوم مرنا أول يوم الدنيا دا طام بس او يوم مرنا دا طام كريه، دا جينا بوجه شو مرنا دينينا؟ أفمرنا الدنيا دا مرست طام كتير، ولو في درة دا في مرنا طام كتير، أما بجت في مرنا كساب وين ما رجع قمته، كسبنا مرد، بحشت مرن، وناهل جهنم مش مرن، أهل بحشتنا خو شاد بن هتا هتا خالدين فيها أبدا. وأهل جهنم جزء النف أغرد من هتاعته نف عذاب دم رب العالمين ملبارزي ووقعهم عذاب الجحيم سرنا نعمتنا حمار رب العالمين كقل أهل بحشت رب العالمين نعمتك وديش كات هلو رب العالمين نف وما بس أف نعمتك الكربو ب نعمتك رب ما عذاب الجحيم رب العالمين اهل بحشتي بارسل العذاب جهنمي جهنميه افهمو ايكولون عمتد جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جهنمي جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى و ادخل الجنة فقد فاز يعني هركس هكي لا دان الاغري جهنمي و چونه بحشت له هفل ساركفنا مازنه و وقاهم عذاب الجحيمي دهينه قاراستن العذاب مازن جحيم نو باغري جهنمي بجني جحيم چينكو اغريوه همونقو بي هلا اغريوه چجرا كيم نابيت همونقو بي قشا قرياويا زورا بجني جحيم برهندش رب العالمين بتي رب العالمين اذا قاراستن نخو نب سبب ويعمل يا رب ولكني ناد نباراسو چونكي هم اي كلمه ما گناهيت هر اي كلمه مت مقصر بنبراني ونعمه رب العالمين يا مكرم شكورين يا رب العالمين نب باشيا يا رب ام بهنا پرسن اگلي جهنم نب عمل ما يا همت رحم رب العالمين وفضل باشيا رب العالمين وت و وقاهم عذاب الجحيم رب العالمين او دو بارزك ال عداب و آجریج هنمی مروی بسرمان هکد دنیای دا آم واچن گناحانه ابد ربر علمی سرما حرام کنیم ابد ما خرابیت دا خرابیت دنیا مت دا و آخرت آم مت دا هکم کنه پارزیت وقتی هم کفتند گناح زیت او ببکنیم ربر علمی دم آجریه وی معزم پارزیت او بیش توانیت های ایمان دا ای مروی متاقی او دی بیش توانیت هکد او دی پارزیت و وقایع بس مجرد تولد دنیای خوب ف Pointد على الزفت ح NHLV قال استخراج لاوشذر ولم نهان 같ك It keeps the wise to itself لذلك اللعبة إتعلاج رب العالمين لكن لم يواصل بها حرفيات لاوشذر كيف تحgriff الانتاج لاوشذر وذلك if you're taught a ·ơ wat of Shrlile هذ ok, picked up a line with the brown miin whereas we didn't see him ago because we didn't see him ago only when he used the Earlier year أفقنا حقال مرغي دابي تمنون بشتافر الله رب العالمين رب العالمين في خوش يخوشنا بالقاتل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أمبلا الدنيا يدخوا فاغنا حول بارزي وخاصة لطائبات الشركيخ بارزي يؤدي رب العالمين دي مال أغري جحنمي تو عذاب جحنمي في حياتك واراسا فضلا من ربك أفهمو أفنعمة رب العالمين ذات متاقية ناف بحشت وخلاص واخلاص قدوا بارزي تو أفهموا فضل وباشية ربتي يا محمد صلى الله عليه وسلم وأي بسرمان أو رباء اللي خُبْتَه هايده وعبادات بدلت كري كريم وجنح بدلت او كريم أو رجاء قيامته في فضل وباشية قلت نب عمل يخو تديش يا ونب عمل يخو تديه يا باراسن الأغريج هنماء. çünkü أو عبادة أمكين بصيرمان أو أمكين أو عمل صالح أمكين هم برمبري نعماته هماكش شكرا كانت يا رب العالمين ناكت شكرني يوميا مناكين يعني أفع عبادة المروف كات ومروفة كات بسلماني كات جلك عبادة رب العالمين كات بينا دان قال نعمته هماكش كات ترى رب العالمين قال ماكيل دان الترازي دا ده نعمت جرابتو عمل ما ده سبب ده وقت المرفيد باتت نافذ حشده رب العالمين وآخر يجي هنامي المرفيدير كات من ربك كات هذا هم يا حم الفضل والبشار بالعالمين قال مروديت كان بيعنبرس الله عليه وسلم رجع كده الصحابة وده كاس لهم جوب عمله هو ناشد بحشده إلا هكذا بالعالمين رحمة خبيثة وفضله ماشي هو قال كان رسول الله وده ولا أنت وده هو تشناشي بحشده عمله هو إلا هكذا فضل ورحمة خبيثة وده ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمةه ويقول أي شخص مدبحشت بعمله إلا يقول رب العالمين تبع من دابوشيت برحمه هو. وهمو بما دابوشيت برحمه رب العالمين ويقول هنجي أي شخص مدبحشت بطي عمباني صلى الله عليه وسلم وما ديار كركة دمروك بسرمان كجر مغرور نبيد ويقول لي عمل صالح وعبادتي ويمروفكت هذا سببك رب العالمين سبب في عمل صالح وفي تقوية و فی خب حالا سنا القناه سبب تر رب العالمین دنبال ایران زد الاغریج حنم دنبال ریبت البحشده، اما یادی هم فضل و باشی رب العالمینه نخوب عمله او چه جرا ام ناچی ندبحشده و چه جرا ام اغریج در بازنابی، بس رب العالمینی خدا ارحم و رحمینه و رب العالمینی فضل و باشی جلک مازنه وی افوع دیده می‌یابدیم سبب کار بینن یادی عاجم نه ازش بخلاص تمر اغریج حنم و دیو به و ماجویش سبب همه ماصلای می‌روی توکید لاری هایی و می‌روی شلک لاری ده همچتای کلاری هایی رب العالمین روز قیامتی دیبش تا عبدی خو الله علیه و سلم بیجید روز که الله علیه و سلم پیچ قطوفت کده سر دستیه و بیجید رب العالمین روز قیامتی دیبش تا عبدی خو دیبش تا من تو وقت هذه المشاهدات التي رب العالمين المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من تشو التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن مازن داتنا بچه رب العالمین دوست داریم رویش. دوست داریم من دنیای دار چطور تنهایی روش؟ من نگود بودم همو شهرو را عبادت رب العالمین کنی ویجک. من گود بودم من تنهایی بود کت و چکسی نکی شریک علمی. عبادتی بومند تنهایی و چه شرکینه کی؟ فا بیت ایلا شرک. اما گال تا بس نکرند همو گناحت هایی و تبدع و گناح نه همه تئن آنالوژی من و تا چیشگل خوب و گناح همه اینا تشرک چیشگل واینها به هند افرولی خوش بین بوفاکس نانی رابر عالمی دبست اینگی لی خوش بین بومرویی هایی ناف و گناح دانه بید همیت مروی کی نخواه که اینگی عریتگ بس تا شرک رب العالمين بجد لأتيتك بقرابها مغفرة اندي عادي حميل يخوش بني إدمتك فضلا من ربك هذا همو فضل وباشي الله لربته محمد صلى الله عليه وسلم ذلك هو الفوز العظيم سركفنا مازا أغياء كمروف الأغريجة هنا من خلاص ببيت وبجتنوك بحشتده هذا سركفنا همو ما يا رب العالمين في سركفناه وفي فوزه قسماتي ما همو بصر چونکی دنیای دا هم هموزانی گله جرم رو فشید، بو گله شونا کو مروف وقت ده سخو اینا میتوند بیشتر اثر کرد. یعی دیشید دیهندی گرفت کو معاشی رو بیت وقت معاشیات داره که هو زنی دنیا بیشتر اهل من اثر کرد. یا او هزر و یا بخو از جهش میکن. بس اثر کردن که نه چیا دیهایی. اثر کردن که و مؤقته وقتی معاش ورګه تیروینا غته همو شورا کړی. هي سرکفنه کاه کيماتی هی. یک دچی مسابقه कांटे تا کړن. سره هر کسه کې و مسابقه در چودې سياره کې ده نه. یچ ګره کوم اندی به هتا و وقتی په دسو باندې. وخته هم خوشی نه، نخوشي شته ده هی. نه هم د دنیا یې هم و اته ده هی. همو گاوه نخوشي هنگده چیت هدف اوی همه بیته دکتر، بیته درجه قبلند دستخوانیه تف علمی، ده چیت درجه دستخوانیه توی سرکبی. بس وقتی چو شروع کرد شدایی همه خوشی نیست، همه پاره خوشی بوم رو وینای نخوشی شد ته دار، ماندی از دکترم، وای از مهندسم، وای از فلان مواظفم، وای از وزیرم، از اندام پارلمانم، بس فلانش ونیاد چه خوشی بوم نهلا، فلان شوید چه خوشی بوم نهلا، نخوشی شد بس سركفناه موازن يا بينخوشيه حتى حتىي اخر جهنمي خلاص بيت مستناق بحشر ده برهند ذلك الفوز العظيم سركفناها ما او مروفه دي اخر جهنمي خلاص بيت وبشتغل يعني هكان مسركفناه موازن بيت كان هذه جهنمي خلاص ختمت النار يسرناه بلسانك عبر العالمين دماءكا يا سوره الدخانه رسي فضل موزناته القران الكريم قدس بيكم ايش هرجكم قدس بيكم ايش هرج بحسي بهذبه ان انزلناه في ليله مباركه ح م والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه دزبيكم في سوره مخرج القران الكريم وما اخفنا أخفناه كرناه في كان أو رب العالمين بمأينة آخره ودمائك صورته شعر رب العالميني دمائك إنه نفس رتة جيانا الدنيا وآخرته سركبين وحشية ببينين هن شو كتابي دي شو دي شو دي خير وبعشيال الدنيا وآخرته وكي في أفقرانه رب العالمين يداومه كأكمل سخوتة لابدين الدنيا يداسر كبينو دععزيز كتماء رب العالمين كل آخرته جدا برحمة خمدو بتو دبتة بحشدها فإنما يسرناه بليسانك قديش تبي عن بليس الله عليه وسلم ما قرانه بونجوب صناعي قريب كسي حس كذبا خنيد كسي حس كبركة أو كسي حس كتفسير ومعنى وابزانيد أو كسي حس كمخو عمل ببكث يقصوناه و رب العالمين وعداش يداي يقولي ولا قد يسرنا القرآن للذكرى ما قران يبصنا يكرى بوفقادنا بوبركنا بوتجعشنا بوعمل بكرنا فهل من متدكرين بس كيا درابيد عمل بكر كي درابيد دس بكر دس بكر خفيرة Quran كت خفيرة دي Quran بركة خفيرة معناه كت دي عمل بكر رب العالمين بيجتاز توفي قويدا رب العالمين وعده ادى وعده خوده جبجي او قسي قرآن دس بيبكت ديوب صانعي او بتايباتي بنا في هاي دوام رمضاني قرآن وخيني وفير معنا وويد كتت عملي بيبكت او سبب رجاء قيامته رب العالمين دبشت في كسي وخينه وبلنب بناب درجت بحشت ده هندي تا قرآن وخان ديا وتبر كريا دي وتعمل بي كريا هنده نب درجت بحشت ده بلنب بي عندما يبيسطه القران امر في درجات بنت الاسخفناي ورب عالمين اراجده دا واعدائه فانما يسرناه يقول ما في قرانه يا بصناي الكريم قران ياه يا صناي الكريم بما اما اميت مقصرين وقت امنار بالقران بخينين اميت مقصرين وقت امنار بخفيل تفسير القران الجين اميت مقصرين وقت امن قران برناكي فما تفسيه كهموا الماء هر اي كلمه ام يتمساعدين 6 سنين ابتدائي يا اخينين 6 سنين بيشدينجي اعداديه ومتوسطه يا اخينين 4 سنين كليه يا اخينين 2 سنه دي ماجستير يا اخينين 2 سنه دي دكتورا يا اخينين كم كتب دي زرو براخينين اول 20 كم سنه را دي اخيني بو دنيايه بو وظيفه دنيايه هم عاملين ساعين سنه كه قفيره قرانكي و 2 سنه هم وقت يا اخو هر 24 ساعه ده قران اخيني صالك بل هار اي كلمان رابطو روجي سعدك خفيرا قرآنك قرآن رب العالمين ولقت يسر، فإنما يسرناه بلسانك أم دي بودر صنايك أما من مستعدنين بل تلخيرون الحياة الدنيا هار اي كلمان بهن دي ظاني مجينا يا بيش آخرت علم الدنيا يا بيش آخرت حمد مستعدين شاب رجلاً كداينا سلب علم الدنيا بومعاشي بووظيفة أما المستعدين اكس عاد رجلاً وخير آخر نعرف العلميني كين وخير آخر كسر كفنامياه تيجوا هاي الدنيا ظنوا فوز بس ده يا يا قد بمر ده, ده, من ده بنوع يسمات وياك وهم مراجعون نفسهم كتابات بس يچین ناب دنيا ادو وهم مو وهم وخمهم الدنيا مدين خد اف كتابك قرانه بيروزي ابو رضاع بما هناتي كبي عمبلجي الله عليه وسلم اف قرانه ورثه راح اكيد رب العالمين وراح اكيد شعر عربي بالعميداني هر كسه كيدسف يرد شو و رب العالمین دوی پارزی تو دوی بعد هدایت به نام به حشر دار. اف کراین رب العالمین بوی هندی این او بوم اصفنهای که وعده داشت بو ما هی تب صنایک رانود. دم هی نفر کرند و دب عملش عملش دیگه کند بس دیار فهمید مدتکرین. دیو ملوث رابن خوف هرکد. اف رویه دبی عمربن. اهتمام و جریب دینا به کراین و دینا به کتاب مادام سرکف نام دنیای و تبي عمدي في القرآن وداس فإنما يسرناه بلسانك يعني بزمان محمد صلى الله عليه وسلم كبلسان عربي مبين كزمان فيهم بليسال الله عليه وسلم زمانك عربي أشقرابه يعني ما برونا القرآن يعنى آخره ويا بصنائك وبزمانك عربي ما كلمات بلسان عربي مبين يا بصانعي يا رب العالمين بمهات يديار كرم لعلهم يتذكرون برشي عبر العالمين بجيب ما بوغو يا بصانعي كلي بزمانك عربي يا بصانعي ده بخو فايدين والقرم ده بصانعي بركنه ده تيب جهن ده بخورابم عبرات الويتشتي والقرم او يا رب العالمين ومنها في قرآن ده بوتي او تشتباش بكين او تشتخابش خليدي كين فارتقي بي. هذا يجب أن يكون في قرآن في قرآن في صالح الدنيا ومستعدنيا هل يمكن أن يكون في قرآن؟ فارتقب ربما يجب الله أخذ بقرنا يا محمد صلى الله عليه وسلم فارتقب يعني تخو بقره و أي إيمان هي تخو بقره إذا كانت تدسخوا أي محمد صلى الله عليه وسلم مرتقبون هو سحق واش قادش ليه إن أبى يشتahu كليا قرآن يدي قرآن ناكن سحق كذا من صيبته نخوشي ورزيدي وسرشوري تفسرواها الدنيا والآخرة عندي أخير جف الوكاسات إذا كليا العالمين قرآن فارتقب يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مدار عندي بعما دمت أريد ديفيا رحم له خج빈 وسركفنا رب العالمين بالدنيا واخره بتاعتهم انهم مرتقبون و تهيفيا واج بسحكش كودتشب سري واحديش لبيني رزيلي وسرشوري وعذابنا خوشبوا يا ركش تاخد كنا دنيا واخره كن حمدها و العالمين والمكة كان قرآن ذخين وعملي في بركين بركين وما يأكل كتبت وكتبت رجع قيامة البيض قرآن ذخين وبلمبال ناف بحشتدة بحشت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين